فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أَوْ أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لَهُ في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حتى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ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 وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ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 وَإذاَا طلقتُمُ النِس أَفَ بَلَغْنَ أَجلَهُ فَلاَا تَعضُلُهُ فَلاَا تَضهُ أي يَنكِحنَ أَزْواجَهَُّ إ تَرضُ بَيْنَهُ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 وَيعوه على الموسع قه على المُوقر قهُ متىعَ بالمعروف متىعَ بالمعروف حقّ على المحسنين وإن تلقتموه منن قبل أنلتّوه وَقد فرغت له النفرض.